خَالِصٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا أَصْوَاتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النبي ولا ولا تجهرون له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ولا تجهرون له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا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 لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْأَصِيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنَعْمَهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فاصلح بينهما بالعدل وأقفطوا الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلح بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لَا يسخر الْقَوْمُ مِنْ قَوْمٍ عَسَى عَسَى أَنْ يكونوا خيرا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ, ولا نساء ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان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 ولا تنجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ فَتَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند اللَّهِ أَتْخَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قالت الحراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِنْ أَمَانَتِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Światła sama, a my باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم ايمن عليك ان اسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان, هداكم للإيمان إن كنتم هداكم ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون